ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولنا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن, لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشر أشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم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 وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ومن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ومن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لقمان لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ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 يا بني إِنَّهَا إِلَّا إن تَكُمْ إِثْقَالَ حَبْتِ مِنْ خَرْدَلٍ إِلَّا تَكُمْ إِثْقَالَ حبة مِنْ خَرْدَلٍ فتكن فِي صَخْرَةٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا الله إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إِنَّ الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات وَالْأَرْضَ ليقول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 والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث, وينزل الغيث ويعلم ما في الْأَرْحَامِ وما تدري نفس ماذا تكسب غَدًا